وَاتَّقُ اللََّذ تَسَ أَلونَ بِهِ وَالأَحَام إِ اللَّهَ كََ عَلَيكُم رَقِييفَ وَآتُ الَتَمَا أَمولَهُم وَلَا تَتَبَّلُ الْ الخَابِيثَ طيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انهم كانوا حوبا كبيرا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 ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُنُوهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا وَلَا وصفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا وَذَتَلُ التَمَا حََّ إذَا بَلَغُكَ حَفَإِن آ نَسْتُم مِنهُم رشدًَا فَدَفَعُ إلَيهِم أَمولَهُم فَدَفَع إلَيهِم أَمولَهُم وَلا قُنُوغَا اسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عليهم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 وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين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 وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية ينصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم كَانَ لَكُمْ كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم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 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي مُوصًا بِهَا أَوْ دَيْنٍ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 ومن يأص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي اِنَّ الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ كُم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ان يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 أُذَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُمْ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُ شَيأَ وَيَجَعَلَ اللهَّهُ فِيهِ خَيرًا كَفير وَإِن أَرَدتُ مُسْتِ بِدلَ زَووج م كَانَ زَووج وَآتَييتُم إحدَهُ نَّقِقَرًا فَلَا تَأقُذُ مِنهُ شَيْئ اتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 ِّمَ التعَلَيكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَاتُكُم وَبَلاتُأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ الأخ وَأَُّه تُكُمُ اللَّاتِ أُمَّ ذاَ تُكُمُ اللَّاتِ أَرضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الَّضَاتِ وَأُمَّهاتُ نِسَ إِكُمْ وَرَبَائِبُكُم التي فِي حُجُورِكُمْ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 فإن لم تكونوا دخرتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 1. Inna Allah kan gafura rahima 2. Walmuhsanat minan nisai illa ma malaket aymanukum kitab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 ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع من وإنكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أَكِحهُ بِإذْنِ أَنجْلِهَّ وَآتُهُم أُجورَهُ بِالمَععْرُ ف مُحصَنات غَيرَ مُساافِحاتِ وَل مُتَّخِذاتِ أخدان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 وَأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 ان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهْنَا عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. مِن 9. 10. 11. كَانَ 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 114. وما ترك الوالدان والأقربون 115. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 116. إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وَلَا تَتَّقُوا نُفُوسَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخسون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّاهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ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 وَلَ أََّهُ قَلُ سَمععنا وَأَطَأنا وَمعَع وَظُنada كان خيرَلَهُ وَ أَكَ م وَلَ كِعَناهُ ملههُ بكُفره فَ يُ منونَ إلا قلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا فَنَهَدُ الذَّهَ عَلَى اذْبَارِ جَاءَ أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ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 قوموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازع توم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا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 طاغوت وقد امر ان يكفروا به وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا 111. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا 112. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا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 يُحَكِّمُونَ كَفِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ 111. وَلَوْا أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا 112. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا 113. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 11. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 12. وحسن أولئك رفيقا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 11. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ 12. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 13. فَمَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بِنَيَّةِ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ بِنَيَّةِ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يكتب ما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 تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفِّأَ بَأْسَ الذين كفروا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 وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُقِيتًا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا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 تَأْخُذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ مُقَابِلَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 قالوا أَلَم تَكُن أَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهجرِرُوا فِيهَا فَأُولائِكَ مَأوهُم جَهَدَّمُ وَسَاءَتْ مَصَاء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 1. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 2. وكان الله بما يعملون محيطا 3.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 طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا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 INNA ALLAHA LA YAGHFIR AN YUSHRAKA BIHI WA YAGHFIR MA DUN DHALIKA LIMAN YASHAA WA MAN YUSHRIK BILLAHI FAQAD DHALLA DHALLALAN BA'IDAN IN YAD'UN MIN DUNHI يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضلنهم ولا امنين 7. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ 8. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيناً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 لَيْسَ فِي أَمَانِكُمْ وَلَا أَمَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 تُؤْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن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 7. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ 8. وأحضرت الانفس الشح 9. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 10. ولن لا اى ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا <تصفيق> وتتقوا فان الله كان غفورا تَتَفَرَّقَ يَوْمَ لَا إِلَهَ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض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 ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشئ يذهبكم ايها الناس وياتي اخريد وكان الله على ذلك قديرا. من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 وَشُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْعَاءَ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ بِهِمَا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 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء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 مِنَ المُؤمنِين فضَّغ يَحكُم بَينَّكُم يَومَ القامَ وَلَ جَلَ اللَّهُ للِكافِلينَ على المُؤمننينَ سَبلَ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسادا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً Mذذذذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا رب أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 لا يحب الله الجهر في السوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او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 يَسْأَلُونَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ بَلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ كَذَّابٌ فَأْتِنَا بِكِتَابٍ هُوَ أَوْلَىٰ مِنْ ذلك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 وَآتَيْنَا مُوسَى السِّلْطَانَ مُبِينًا وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَهُمْ طُورًا ذِمَامًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَخَذُلُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا بِمَانَ قُضِِهِمِّثَاقَهُم وَكُفِْهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَدْ لِهِمُأَنْ بِآاء بِغَيرِ حَِّ وَقَوُ لِهِمْ قُلوبُ بَل طبع اللَّهُ عَلَيْهِم بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّ مَا قَتَلنَّمَس حَي سَبْنَ مَرَّ مَ رَسُ وَمَا قَتَلُوه وَمَا صَلَُوه وَلَ شُبِّهَا لَهُ وَإِنَّ نَختَلَفُ فِيهِ لَفِي شَك مِنه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 وبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَضَاهُ عَنهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 قابِكَ وَالمُقمينَ الصَّلَةَ وَالمُؤُونَ الزَّك وَالْمُؤتُونَ الزَّكاتَ وَالمُؤمِونَ بِلهِ وَاليَومِآخِ أُولائِكَ سَن إهِم أَجررَ النَّظمَا إِا أَو كَكَم أَو حَن إِلَ نُحََِّذينَ مِن فَعْدِهِ وَأَ حَنَا وَأَووحَين إلَِ بِراجِي 7. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 8. وآتينا داود زبورا 9. ورسلا قذ قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 لكن للِلَّهُ يَشْحَدُ بِمَا أَنزَلَ إلَكَ أَنزَلَهُ بِعِلمِهِ يُمَدائِكَةُ يَشْحَدُ ب وَكَفَابِ الَِّ 111. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا 112. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا.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 1. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد 2. له ما في السماوات وما في الأرض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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا امم الذين امنوا بالله و به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اِنِ الْمَرْءُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُ بَاقِي إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ